Oh بَلْ قَالُوا أَضْغَافُ أَحْلَامُ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 We'll قُنَّهُمْ وَلْدًا فَإِن لُونَ وَكَم قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظَالِمُونَ وَأَنشَأ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بِالْكِبَرِ هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا اللَّهِ ما مُصَدِّقًا فيه ومساكنكم 10. <تصفيق> وعلكم Waarom ga ik بحون الليل عنها <تصفحونا> <أمتأخذوا> لو كان في ذما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن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 بلع <laughs> يسبحون وما 117. خلق الإنسان من عجل 118. سأريكم آياتي فلا تستعجلون فتبهتهم فلا يستطيعون ردها لفضيله <تصفيق> الدكتور الوضع فَالْتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا I'm <sighs> وهذا Oh, I well, no. Oh the I'm <laughs> أفت لكم ولما تعبدون قويا قبنا فيله وكلنا جعلنا صالحين وجعلنا وَآذِنَ خَلَقْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحوث إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا معداما وَكُلُّنَا فَاعِلٌ وَأَلَّنَهُ صَنَعْتَ لَغُوزَ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ فَالْحَيْرَةُ وكنا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ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 117. له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والذي أحصنت فرجا فنفقنا فيها أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم صالحات وهو مؤمن فلا قفران لسعيبي وإن له كاتب وحرام يا انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهو من كل حدب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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصن جهنم أنتم لها واردن لو وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسن Come on.